إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَلَىٰ بِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا من واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من كذاب الأشير ان مورسيل قفتت نثا لهم فارتقبهم واصطبيت ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شذب مختضر فنادى مصاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذابي ونضر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 نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوكوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكد ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدس أكفاركم خير من هلائكم أم لكم